وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسيا تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلقها فلا تذكرون وَإِن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون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 إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد عيمانهم لا يبعث الله من يموت بلا وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 يَقُوفُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ أَيَّ تُرْهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ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 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى غَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَاهُ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ عَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 ثم كلي من كل التمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف أَلْوَانُهُ فيه شفاء للناس إن في ذلك لَآيَةً لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا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 أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وجعل لكم من أَزْوَاجِكُمْ بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يؤمنون وَبِنِعْمَةِ الله هم يكفرون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 وَقَالَ اللَّهُ مثلا رجلين أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يقدر عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مولاه أَيْنَمَا يوجهه لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مستقيم هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يأمر بِالْعَدْلِ وَهُوَ على صراط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 يُلْقِيكُمُ اللهُ بِهِ بي وَلَيَبَيِّنَ لَكُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُم أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ من يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا عَمَّا كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل بعد تبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 فمن اضطر غير باغ ولا عاد اللَّهَ الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف الْكَذِبَ الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب الَّذِينَ الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون